بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه اِقْتِرَاهَ أَمَّ مَنِ اسْتَعَانَا فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جاء لها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة أيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لم ما فَلْيَنظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّمَا خَلَقْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَمْ بَثْنا فِيهَا حَبْباً وَعِنَباً وَقَبْباً وَزِيتُونَ وَنَخْلَ وَزِيتُونَ وَنَخْلَ وَحَدائِقُ الْبَنْ وَفَافِهَتَ وَأَبْنَ متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاقة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل املئ منهم يومئذ شأن يونيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحفة مستبشرة ووجوه